الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي عندما تهى الإمام القرطبي من شرح المسألة الثانية عشرة من مسائل الآية الثمانين بعد المئة من سورة البقرة. وكان يتحدث فيها عن قوله تعالى والأقربين فماذا قال في ذلك يا ولدي أورد الإمام ما قاله قوم من أن الوصية للأقربين أولى من الأجانب لنص الله تعالى عليهم وفي ذلك قال الضحاك إن من أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصيته وقد أورد الإمام قول الحسن إن أوصى لغير الأقربين ردت الوصية للأقربين فإن كانت لأجنبي فمعهم ولا تجوز لغيرهم مع تركهم وفي ذلك ايضا قال طاووس إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعله فتح الله عليك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام فهي بنا إلى الكتاب الجامع وإمام القرطبي. سبحان الله وحده ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المسألة الثالثة عشرة يا إخواني ذهب الجمهور من العلماء إلى أن المريض يحجر عليه في ماله وشذ أهل الظاهر فقالوا لا يحجر عليه وهو كالصحيح. والحديث والمعنى يرد عليهم قال سعد عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقل يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا دو مال ولا يرثني إلا بنت واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قل أفأتصدق بشطره قال لا الثلث والثلث كثير إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس ومنع أهل الظاهر أيضا الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة وأجاز ذلك الكافه إذا أجازها الورثة وهو الصحيح لأن المريض إنما منع من الوصية بزيادة على الثلث لحق الوارث فإذا اسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزا صحيحا وكان كالهبة من عندهم ولو الدار قطني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة وروي عن عمرو بن خارجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة المسألة الرابعة عشرة. واختلفوا في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد وفاته فقال الطائفة ذلك جائز عليهم وليس لهم الرجوع فيه وقالت طائفة أخرى لهم الرجوع في ذلك إن أحبوا وفرق مالك فقال إذا أذنوا في سحطه فلهم أن يرجعوا وإن أذنوا له في مرضه حين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم واحتج أهل المقالة الأولى بأن المنع وقع من أجل الورثة فإذا أجازوه جاز، وقد اتفقوا أنه إذا أوصى بأكثر من ثلثه لأجنبي جاز بإجازتهم واحتج أهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئا لم يملكوه في ذلك الوقت وإنما يملك المال بعد وفاته وقد يموت الوارث المستأذن قبله ولا يكون وارثا وقد يرثه غيره فقد أجاز من لا حق له فيه فلا يلزمه شيء واحتج مالك بأن قال إن الرجل إذا كان صحيحا فهو أحق بماله كله يصنع فيه ما شاء فإذا أذنوا له في صحته فقد تركوا شيئا لم يجب لهم وإذا أذنوا له في مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحق فليس لهم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذت لأنه قد فات المسألة الخامسة عشرة فإن لم ينفذ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه لأنه لم يفد بالتنفيذ قاله الأبهري وذكر ابن المنذر عن ابن راهوي أن قول مالك في هذه المسألة أشبه بالسنة من غيره قال ابن المنذر واتفق قول مالك والثوري والكوفيين والشافعي وأبي ثور أنهم إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم المسألة السادسة عشرة واختلفوا في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال ويقول في وصيته إن أجازها الورثة فهي له وإن لم يجيزوه فهو في سبيل الله فلم يجيزوه فقال مالك إن لم تجز الورثة ذلك رجع اليهم وفي قول الشافعي وأبي حنيفة ومعمر يمضي في سبيل الله المسألة السابعة عشرة لا خلاف في وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه واختلف في غيره فقال مالك الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيفة في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق احيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما اوصى به ولم يأتي بمنكر من القول فوصيته جائزة ماضية وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجوز وصية الصبي وقال المزني وهذا هو قياس قول الشافعي ولم أجد للشافعي في ذلك شيئا ذكره ونص عليه واختلف أصحاب أبي حنيفة على قولين أحدهما كقول مالك والثاني كقول أبي حنيفة وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا عتاقه ولا يقتص منه في جناية ولا يحد في قذ فليس كالبالغ المحجور عليه فكذلك وصيته قال أبو عمر قد اتفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة ومعلوم أن من يعقل من الصبيان ما يوصي به فحاله حال المحجور عليه في ماله وعلة الحجر تبذير المال وإتلافه وتلك علة مرتفعة عنه بالموت وهو بالمحجور عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر الذي جاء فيه عن عمر رضي الله تعالى عنه وقال مالك انه الامر المجمع عليه عندهم بالمدينة وبالله التوفيق وقال محمد بن شريح: من اوصى من صغير او كبير فاصاب الحق فالله قضاه على لسانه ليس للحق مدفع المسألة الثامنة عشرة قوله تعالى بالمعروف يعني بالعدل لا وكس فيه ولا شطط وكان هذا موكلا إلى اجتهاد الميت ونظر الموصي ثم تولى الله سبحانه وتعالى تقدير ذلك على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة وقال الحسن لا تجوز وصية إلا في الثلث وإليه ذهب البخاري واحتج بقوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الثلث كثير وهو الحكم بما أنزل الله فمن تجاوز ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد على الثلث فقد أتى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وكان بفعله ذلك عاصيا إذا كان بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما وقال الشافعي وقوله الثلث كثير يريد أنه غير قليل المسألة التاسعة عشرة قوله تعالى حقا يعني ثابتا ثبوت نظر وتحصين لا ثبوت فرض ووجوب بدليل قوله تعالى على المتقين وهذا يدل على كونه ندى لأنه لو كان فرضا لكان على جميع المسلمين فلما خص الله من يتقي أي يخاف تقصيرا دل على أنه غير لازم إلا فيما يتوقع تلفه ان مات فيلزمه فرضا المبادرة بكتبه والوصية به لأنه إن سكت عنه كان تضييعا له وتقصيرا منه المسألة العشرون قال العلماء المبادرة بكتب الوصية ليست مأخوذة من هذه الآية وإنما هي من حديث ابن عمر وفائدتها المبالغة في زيادة الاستيثاق وكونها مكتوبة مشهودا بها وهي الوصية المتفق على العمل بها فلو أشهد العدول وقاموا بتلك الشهاده لفظا لعمل بها وإن لم تكتب خطا فلو كتبها بيده ولم يشهد فلم يختلف قول مالك إنه لا يعمل بها إلا فيما يكون فيها من اقرار بحق لمن لا يتهم عليه فيلزمه تنفيذه المسألة الحادية والعشرون روى الدار قطني عن أنس بن مالك قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وعوصى من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق تقاته وأن يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وعوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون حقا يا أبي ما أعظمها من وصية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم نعم يا ولدي فالإسلام وحده هو الدين الذي وضحت معالمه وكرمت مبادئه وهو الدستور الكامل والمنهج الذي استهدف اقامه حياه انسانيه رفيعه تتحرر فيها العقل والاراده وتستقل فيها الاراده والتفكير ويشعر فيها كل فرد بانه سيد نفسه ومالك امره وانه لا سلطان لاحد عليه الا سلطان الحق